مِنْ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ <الفلان> الكايا <تصفيق> كل <تصفيق> كتاب الحكيم <تصفيق> اكامن الناس يان جنب ان <مائ> الذين نفوا تشرذ الذين آمنوا وتشذ الذين آمنوا. لهم قدم صدث عند ربهم قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع اللهم من بعد ابنه يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في خلاف Oh, فجري من تحت جم وأنها رفيج الناس دعوا فم سبحانك اللهم وسح يوسف فم سيدنا سلام باكر دقواهم أدل حمد لله رب العالمين ولو يعزل الله للناس يا رواة أجلهم بالخير لقبيلا يجتمع أجلهم الذين لا يرجون اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنهم إِنْ أَسْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْنِ إِنِّي أَفَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربي عذاب قُلْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمْرًا أفلا تعقلون فمن أظلم ممن من تَرَانَ اللَّهَ كَذِبًا أَوْ كَمَ فِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ O joo, min. ANAHU WA TA'ALA 'AN MA WA multimassun törraszam gas же lanko bología lehnya kiva kuuda u23 ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب أقل إنما الضيب لله فأذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم Ah! Ya ayyuhennatu Inna ma bagoyukum Ala anfusikum Meta'a تَغُنُّ نَبْأُهُ بِمَا كُلُّكُمْ تَحْمِلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ لَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْخُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَغَبَتِ الْأَرْضُ ذُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ حتى إذا أخذت الأرض ذكر فها وزينت وظن أهلها أنهم وَقُلْ إِنَّ الْمُلْأَ أَنَّكُمْ مُقَذِّرُونَ عَلَيْهَا كتبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا السماء والأرض، أمي يملك السماء والأرض صبراً، يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرقون ذالك حفظ كلمة ربك على الذين فتقو أن í uh. ومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ضماء <تصفيق> إِنَّ الْبَلَّغَ لا يُبْلِغِ مِنْ أَحْسَنِ شَيْءٍ إِنَّهُ وَعْدٌ ومن من يؤمن به ومن and <laughs> وَيَوْمَ يُدْرُون كَأَن لَّمْ يَعْرِفُوا إِلَّا السَّاعَةَ مِنْ ذِكْرَىٰ سَارِفُونَ بَيْنَهُم أدنى خاسرة الذين كذبوا بالقرء إلا وَمَا كَانُوا يَذِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّ bon vi na aiũ a se fe Ta se fe 122. Juhla allahu ala ma yafعلun walikulli Juhla allahu فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 2- and他們 sayут, kberen this sinne, Hei ضroa ولا نفعا إلا ما شاء الله Bikulli umma finn إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فرأيتم إن أتاكم عذابه بياسا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون فَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَلَتُهُ أَلَّا وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تستعج قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق War وأسروا الندى مثلاً ما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إن اللَّهِ حَكُّ لكن أكثرهم لا يعلمون <تصفيق> إِيَّاهُمْ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُؤْمِنُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاء وعظكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة Wa jiba ul. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِذْمِ سَمِعَ لِلَّهِ جَمِيعًا غَوْصَ مِيعُ عَلِيمٌ لله من في السماوات ومن في الأرض وما يستبع الذين يدعون من وَمِن لَّاغِشَرَا إِيَّاك تَعْبُدُونَ إِلَّا مَا وَإِنْ هم إِلَّا kuan la vi ذلك لآيات لقوم يسمعون تخذ الله ولذا سبحانه هو الغني له في سماوات رما في الأرض إن عندكم من سلطان بها فتقولون على الله ما لا تعلمون إن الذين يفترون على الله بلا يفلحون مساء في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم من ذيقهم لذاك الشديد بما كانوا يرون، قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَبْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فعلى الله توكلت It's a 잇 بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ للذين يقرؤون الكتاب من قبلك <تصفيق> ولا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبون بآيات الله فتكون من القاسرين إن الذين حفظ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حفت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 我tasão vi vos eu falari